فهم صلى على سيدنا محمد النبي وأزواجي أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته لما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقفنا في مختصر ابن كثير تفسير قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله ذكرنا فيها شيئا ننسى نذكر نستكمل كلمتين فيها ثم نذكر تفسير وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات. يقول تعالى وصلنا عند هذا القول يقول تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إلى الأبد مجرات القرآن أن تستطيعوا ذلك أو الاتيان الاتيان بمثله. فما عليكم إلا أن تسلموا بعد دعجزكم بأنه كلام الله تعالى تؤمنوا وتعملوا بأحكامه فتتقوا بذلك النار التي أعدت للكافرين قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين والاتقاء يعني التجنو والتوقع أي تجنبوا النار التي سيكون وقودها يوم القيامة الناس أي الكافرون بهذا القرآن والحجارة تلك الحجارة التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى لذلك قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم, جهنم أنتم لا واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها فكلهم فيها خالدون ولا منع أن يكون المعنى أيضا أنها يقولها الناس والحجارة الحجارة من كبريت بالإضافة إلى الأصنان تسعر بها النار يعني حجارة مقاده يعني تسعر بها جهنم حتى يكون حريقها اشد أنك وتشتد بذلك عذابا على أهلها كما ذكر ذلك عن ابن مسعود وناس من الصحابة وقوله تعالى وعدت للكافرين يعني هيئت لهم وارسلت لهم الذين هم كانوا على ما أنتم عليهم من الكفر يخاطب الكفر حينئذ الذين تشككوا في كلام الله تعالى واستدل كثير من الآئمة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن وهو قول أهل السنة الذي شرحناه من قبل في الاعتقاد في العقيدة الطحوية لقوله تعالى اعدت للكافرين أي رصدت وهويات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار كما كنا نشرح في الحديث قبل الماضي يوم الجمعة فتحاج الجنة والنار دليل على وجودهما وهناك حديث صحيحة أخرى تدل على ذلك وهكذا يقول بقى وهكذا فإن الله تعالى لما تحدى الكافرين أن يأتوا بصورة مثلي أخبرهم أنهم لن يأتوا بصورة مثلي لا طويلة ولا قصيرة ولا اليوم ولا قبل اليوم ولا بعد اليوم إلى يوم القيامة لأن هذا القرآن معجزة للناس لن يأتي أحد لن يأتي أحد بمثل وقد روي عن عمر بن العاص رضي الله عنه قبل ايمانه قدم على مسأيلمة الكذاب. فقال له مسأيلمة ماذا أنزل على صاحبكم بمكه في هذا الحين؟ يعني عندما كنت هناك. فقال له عم لقد نزل علي سورة وجيزة ولكنها بليغة, بليغه جدا. قال وما هي؟ فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر قال مسلمة فكر ساعة ثم رفع رأسه فقال ولقد أنزل علي مثلها إذا مسلمة الكذاب وما هو فقال مسلمة يا وبر يا وبر إنما أنت وزنان وصدر وسعرك حفر وفقر. ثم قال لعمر بن العاص ولا يزال كفرا كيف ترى إيه رأيك بقى في الكلام فقال له عم. والله إنك لا تعلم إني أعلم أنك كاذب هم كفر كبعضهم البعض ولكن أنت عارف أننا عارف أنك أيك زاب وكلام ده مش كلام ربنا. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوب به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون لما ذكر الله تعالى ما أعده لأعدائه والمنافقين من العذاب والنكال النار التي وقودها الناس والحجارة من تشابه القرآن لبسمناه من الكلام علىه الاعتقاد ان من القران منه محكم ومتشابه ومنه محكم على معنى الاتقان ومتشابه على معنى التشابه يعني أن آياته متشابهات من حيث الفصاحة والحسن والبلاغة والصدق إلى آخره ذكرنا معنيين للمحكم والمتشابه والمحكم والمتشابه هل يذكر أحد في العقيدة؟ لما ذكر ذلك ذكر حينئذ جزاء المؤمنين المتقيين، فقال نسب أن يذكر بالمقابل حال المؤمنين وما أعد لهم من النعيم المقيم الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم صالحة وقد جرى القرآن كما تعلمون على هذا الأسلوب من الترغيب والترهيب وذكر المتضادات في هذه المعاني وهذا معنى تسمية القرآن بالمثان على صح الأقوال عند العلماء لانه لا يذكر حال المؤمنين وما عد لهم من النعيم إلا ويذكر مباشرة أحوال الكافرين وما عد لهم من النكال والعذاب ولهذا قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فوصف الجنات التي تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها وقد جاء في الحديث إن أنهار الجنة تجري في غير أخدود مش محفورة زي أنهار الدنيا وجاء في أن الكوثر نهر الكوثر حفتيه قباب اللؤلؤ المجوف ولا منفاة بينهما فطينها طين هذه الانهار المزك الاصفر المزك وحصباؤها الحبوب الصغيره بتاعتها في القاع اللؤلؤ والمرجان أو الشيخ يقول هنا اللؤلؤ والجوهر نسال الله تعالى ان يوفقنا لدخولها بفضلها ورحمته كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل هو في التفسير على أن هذا الذي رزقنا من قبل في الجنه يعني إذا كانهم يرون أن الفكه هي هي التي أكلوها من قبل فاذا بها مختلفة كما يقول الشيخ يقول قال جمع من الصحابه في مراه السدي هذا التفسير الثاني أنه إذا أتوا في الجنة بثمرة قالوا هذا الذي رزقنا في الدنيا هذا كلام بعيد شيئا ما وإنما التفسير أن التشابه حيصل بين أسمار الجنة نفسها يرزقون شيئا ثم يرزقون آخر فإذا بهم يظنون أن الآخر هو نفس هو السابق وإذا بالله تعالى يريهم الفرق بين هذه الأمور المتجددة بالنسبة لهم من النعيم ومن ألوانه وأشكاله وطعومه سبحانه وتعالى ذلك يقول هنا ولكن اللون واحد والطعام مختلف وقوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون أزواج مطهرة هناك في الجنة ليس هناك لا حيض ولا نفاس ولا بول ولا غائط ولا هذا الكلام السيء الذي هو دليل على حقارة الإنسان في الدنيا وأن ينظر لنفسه منها ليس هناك مثل ذلك لذلك يقول مطهره من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد وكل ذلك ليس في الجنة قوله تعالى وهم فيها خالدون هذا هو تمام السعادة فإنهم مع هذا النعيم الذي ذكر الله تعالى في مقام الأمن من الموت والانقطاع الذي يحزن الناس في الدنيا ويؤلمهم أن يفارقوها وأن يموتوا أن تقلوا عنها ليس هناك ذلك في الآخرة لهذا الاتمئنان والأمن لاستمرار النعيم وبقائه ابدا سرمدا والله المسؤول ان يحشرنا في زنغته انه جواد كريم سبحانه وتعالى أنا ننتقل ما نحن فيه من تفسير فكرين الكلام أجل ميم يعني إيه طيب من أعرف لا إلى ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقلنا المعاني في هذه المعاني والإعراب في الآيات لمن يذكر ذلك وقلنا الأصل أن ألف لا ميم على رأي الجمهور غير متصلة بذلك الكتاب وكان اختيار الإعزة مخشري مخالفة لرأي الجمهور وقال لام لاميم هذه متصلة بذلك الكتاب لتبين هذا المعنى وهو أنه هذا الكتاب بالالف بألف لاميم هذه الحروف المقطعة ومكون منها مما يدل على إعجازه ان استطعتم أن تأتوا فأتوا واستمر التحدي ولم يأتوا وصار ذلك الكتاب مبتدأ خبر كما بيان وذكرنا تفسير بعدها اللي هو ذلك الكتاب لا ريب أو لا ريب فيه وذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقلنا بقى إيه لا ريب الأولى دي إذا قلنا ذلك الكتاب متعلقة بألف لأمين الإشارة في ذلك هنا لألف لأمين يبقى لا ريب هنا يعني لا شك في أن هذا الكلام المعجز متركب من هذه الحروف ولا شك في الإعجاز إلى آخره وقلنا إما أن يقول ريب فيه ويقف عليها كرأي الجمهور وهذا يتعلق بالإعجاز وقلنا إما أن يقول فيه رأيه هدى للمتقين ومعناه أن فيه هدى للمتقين يعني استنزال طائر النفور من المشركين يعني يقول لهم طب اسمعوا لأنهم قالوا لا تسمعوا هذا القرآن قال لا اسمعوا هذا فيه هدى انظروا إلى شيء من الهدى موجود فيه لا شيء من الهدى موجود فيه وانظروا فيه تفهموا إلى آخر المعاد هذا إذا كانت ذلك الكتاب متعلقة بألف لام مي كده شرحنا هذا الكلام مفروض ننتقل إلى ذلك الكتاب مبتدأ بقى ليس لا اتصال بألف لام ميم كما ذكرنا في المعنى عند الجمهور نسمع الجديد جديد شنستك شن بالكلام يقول وإن كانت الإشارة بقوله ذلك إلى الكتاب ليس إلى ألف لام ميم يعني باعتبار, باعتبار هذا الكتاب هو الحاضر المشاهد بينهم ذكرنا هذه لو تذكرون كنا ذلك الكتاب إما أن يقصد ذلك الكتاب الح... ذلك الكتاب الحاضر بينهم يعني ما أنزل من القرآن إلى سورة البقرة أو ذلك الكتاب يعني على العهد الزهن يعني ذلك الكتاب اللي هو القرآن من أول إلى باعتبار أن كل ما ينزل منه يدخل في مسمى الكتاب بحيث إن واحد أي واحد يسمع ذلك الكتاب يعرف تماما أنه يقصد القرآن على هذين المعنيين قد فكر، وذلك الكتاب باعتبار كوني هذا الحاضر المشاهد بينهم ذكرنا أن الكتاب هنا يكون بدل بدل أو لني مبتدا وخبر لما يتعلق بهالفلامني لما متعلقش هو ذلك الكتاب مبتدا وخبر لا ريب فيه، ذلك الكتاب مبتدا وبدل لا ريب فيه خبر أو ذلك الكتاب كما ذكرنا لما قلنا يبقى لا ريب في خبر تاني أو ذلك الكتاب مبتدا وخبر وذلك لا ريب في حال الله خلكن يقول حال يعني إيه ونقول يعني زي حالنا اللي انت شايفه اسمع بقى معي طيب دلوقتي قلنا بقى كل كلو كلامه مترابط مع بعض كده ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك مبتدا والكتاب بدأ ولا ريب في خبر معناه إيه؟ هو ده بقى اللي احنا عايزين نقول يقول والوقف على قوله فيه معنى نفي وقوع الريب في الكتاب على هذا الوجه يعني على نفي الشك حينئذ أنه منزل من عند الله تعالى عندما نفينا الريب في الأولى كان النفي متعلق بإيه؟ بقال إفلاب متعلق متعلقة بالإعجاز ما أما نيجي نقول بعد الوقت لا نحن مش متعلقين بألف الأمين ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني لا ريب أنه نزل من عند الله تعالى لماذا؟ قال لأنه قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الآية التي ذكرناها الآن في المختصر كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فدل على أنه إيه؟ عندهم شك في أنه منزل من عند الله تعالى فلما نفى الشك هنا نفى شك كونه منزلا من عند الله تعالى طيب إزاي هو في شك هو بيقولوا في شك طب نفينا الشك على إيه قالوا نفي الشك هنا معناه أنه لا اعتداد بشكهم لأن شكهم ليس في محله من غير معتبر هذا الشك لكون الدلائل أوضح من أن يكون في هذا الكتاب شك فكان شكهم كالعدم فعندما قال فإن وإن كنتم في ريب دل على أنه في ريب عندهم ولكن هذا الريب كالعدم يبقى لما قال ريب فيه نعم فيه ريب ولكنه يساوي العدم نكمل ويقول وقوع الريب على هذا الوجه الذي ذكرنا معناه نفي الشك في أنه منزل من عند الله تعالى لماذا؟ لأن المقصود خطاب المرتابين في صدق نسبته إلى الله تعالى لذلك أنا بخاطب مين؟ المرتابين في نسبة الكتاب إلى الله لذلك يقول وأنه وسيجيء خطابهم الذي تشككوا فيه في الكتاب وهو قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله فارتيابهم واقع مشتهر ولكن نزل ارتيابهم هنا منزلة العدم لان دلائل الأحوال لو تاملوه لزال ارتيابهم فنزل ذلك الارتياب مع دلائل بطلانه منزله العدم احنا بنقول الاول ان هذا لا ريب فيه يعني ريب في نسبته الى الله تعالى طب هم مرتبين في نسبته بزيل الريب وقلنا لهم إن كنتم في ريب مما نزلنا لا في ريبهم هل هو لما قال ريب فيه نزل ريبهم هذا منزلة العدم ليه قال لأن دلائل الأحوال لو تأملوا في هذا الكلام لزاد ارتيابهم فدل على أنه لا ارتياب أصلا وإن ارتيابهم مثل العدم لذلك يقول أهو فيكون المركب الدال على نفي مؤكد للريب مستعملا في معنى عدم الاعتداد بالريب لمشابهة حال المرتاب في وهن ريبه بحال من ليس مرتابا أصلا يبقى بنقول إيه بيقول لما أنا نفيت الريب دل ذلك على عدم اعتداد بهذا الريب ليه قاله لمشابهة لأن هذا الريب يشبه في وهنه وضعفه كما يقول الشيخهم من ليس بمرتاب أصلا لذلك قال لا ريب فيه طب هم عندهم ريب قالوا لا الريب ذا لقيمة له لأنه ضعيف إلى الدرجة التي نقول عليها لا ريب خذنا من التركيبة دي نستكمل ويقولنا لا ريب فيه ليس كذا لا ريب بس لا ريب من المفسرين كما ذكرنا منفسر قوله لا ريب فيه بمعنى أنه لا يساء فيه هذا الكلام بقى اللي احنا قلناه على بعضه ندخل لمعنى ثالث جديد بقى. يبقى الريب الاولاني متعلق بكذا والريب الثاني متعلق بكذا مش كده والريب الثاني ده ملوش قيمة لما قلنا لا لانه لأنه وهن وضعف الريب فيه يصل إلى عدم الريب كأنه لا ريب من اصله ذلك قال لا ريب حتى لو أنتم مرتبين لو أنتم تعملتوا شوية هيا يعرفوا أن دامش ريب ولا حاجة وهذا عدم لا لقمة له. نعم. مش كذا؟ نصل إلى قول ثالث بقى مع الأقوال الثانية دي. ويقول إيه القول ذا؟ ومن المفسرين فسر قوله تعالى لا ريب فيه بمعنى أنه ليس فيه ما يوجب ارتيابا. في صحته إيه الرايب الأولاني في عجازه والرايب الثاني في إيه بالنسبته إلى الله والرايب الثالث إبعاء هو بيقوله بقى الشيخ ويريحنا من كل الكلام السابق على تعبيره على حد تعبيره يقول إنه ليس فيه أي في القرآن ما يوجب ارتيابا في صحته صحته هو أي ليس فيه اضطراب ولا اختلاف فينظر فيه إلى قوله تعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو يجدوا فيه اختلافا كثيرا مش اختلافا كثيرا يعني معنى القرآن فيه اختلاف بس مش كثير لا اختلافا كثيرا لا يجب ذلك المعنى في لغة العرب طيب كلامه معناه ايه معنى يقول ايه ان هذا القرآن لا يشتمل على كلام يجب الريبة في انه من عند الله الحق رب العالمين سبحانه وتعالى يعني ليس في كلام القرآن ما يناقض بعضه بعضا أو كلام ليس فيه كلام يجاف الحقيقة والفضيلة أو يأمر بارتكاب الشرد والفساد أو يصرف عن الأخلاق الفاضلة وانتفاء ذلك عنه يقتضي أن ما يشتمل عليه القرآن إذا تدبر فيه المتدبر وجده مفيدا لليقين بأنه من عند الله تعالى كان اليقين وعدم الريب هنا متعلق بكلام القرآن والدعوة إلى الفضيلة وأنه ليس فيه تناقض والاختلاف ككلام البشر انه لو كان من عند الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا ما فيش واحد كتب كلمتين ما فهمش غلط ثلاث أربع صفح لازم تلاقي فيها غلط وتلاقي فيها اختلاف وتلاقي فيها اضطراب لذلك يقول مفيداً لليقين بأنه من عند الله والآية هنا تحتمل المعنيين المعنى والمعنى السابق فلنجعلهما تبقى الشيخ لمبدأ في تفسير القرآن فلنجعلهما مقصودين على الأصل الذي أصلناه في القاعدة, في القاعدة التاسعه أنه الأصل عنده قريب في قاعدة التساح بيقول إيه بيقول إن لو الآية تجيب خمس ست معاني نحمل الآية على هذه كل المعاني هذه ليدل على الإعجاز القرآني وغفرة المعاني في في الكلام الموجز ده معناه ديها إن شاء الله أنا ما نشرح القواعد دي واحدة واحدة بس لما تمشوا معاه شوية والناس تكتب الزاكر ما تتفرقش عليه مينش كده نقول بقى أن في دواء الاخراني الذي ذكرنا في في آخر الكلام ليس فيه دعاء ولا تنزيل يعني لا تنزيل العدم منزلة الله منزلة عدم الاعتداد يعني اللي احنا كنا لسه عيزناه نحنا بنون اللي ان ارتيابهم هذا الاعتداد به ينزل منزلة العدم أنا أل ما في وجه الكلام دواء كله وعندما نقول ذلك يكون عنا يكون يفيد حينئذ التعريض بما بين أيدي أهل الكتاب يومئذ من الكتب فإنها قد اضطربت أقوالها يبقى لما أمفوشي اضطراب والاختلاف يبقى يعرض بمين يعرض بكتب اللي حظة فيها اختلاف واضطراب وتحريف لما اعتراه من التحريف وذلك لأن التصدي للأخبار بنفي الريب عن القرآن ما عدم وجود قائل بالريب فيما تضمنه أي بريب مستند لوجوب ارتياب نحن لا ما فيش ارتياب ولا غيره لماذا؟ قال لأن الريب الذي يتكلمون عنه ليس مستندا لبرهان يقال عنه ريب فهو بمنزلة العدم لذلك يقول إذ قصار ما قالوه في القرآن أقوال مجملة مثل هذا سحر هذا اساطير الاولين هذا افكم مبين الكلام الذي هو اي عاشت اكثر منه عاشت فقط ليس الا يدل ذلك التحدي حينئذ على ان المراد التعريض لا سيما بعد قوله الكتاب يعني ايه بقى ذلك الكتاب لا ريب فيه معناها ايه هو بقى كما تقول لمن تكلم بعد قوم في مجلس وأنت ساكت هذا الكلام صواب هو ده كلام صواب قصدك إيه اللي قالوا قبل كده كلامهم مش مزبوط ما تمانك هذا الكتاب لا ريب فيه يعني إيه قالوا يعني غيره يمكن أن يصل إلى الريب وقد ذكرنا هذه النقطة من قبل أنه تعريض بولايكة المشركين من آل الكتاب الذين وزروا يعني المنافقين والكفراء في التعرض لكلام الله تعالى. ماش كده؟ ولذلك يقول أسياق خطاب بالعرب المتحدين الذين توحدوا يعني تحداهم القرآن وليس من آل الكتاب حتى يرد عليهم إنما هو تعريض فقط. وإنما أريد انهم لا عذر لهم في انكارهم انه من عند الله إذ هم قد دعوا إلى معارضته فعجزوا نعم يستفد التعريض بأهل الكتاب الذين أذروا المشركين وشجعوهم على التكذيب بأن هذا القرآن ليس من عند الله تعالى بل شجعوهم بهذا التكذيب عن القرآن لعلو شأنه بين نظائره ليس فيه ما يدعو إلى ذلك ذلك أقول ليس فيه ما يدعو إلى الارتياب في كونه منزلا من عند الله حتى يسير تدبرهم هل يجدون ما يجب الارتياب أو لا فيستطيروا ذلك جاسم إعجابهم بكتابهم المحرف فيرىه فيستدير بقى يشوفوا كتابهم بقى المحرف في إيه؟ حتى يكون سببا للنظر والمقارنه يجب لهم ذلك ان يعرفوا انه الحق من الله فيكون سببا لايمانهم المعاني <تصفيق> دي شوية. هدى للمتقين الهدى اسم مصدر للهدى يقول ليس له نظير في كلام العرب هدى لا هاش نظير او في كلام العرب <تصفيق> إلا سوره وتقى وبكى ولغى مصدر في لغة قليلة وفعله هذا هديا يتعدى إلى المفعول الثاني كما ذكرنا في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم مفعول ثاني أيضا مفعول أول مفعول أول نحن اهدنا نحن الصراط المستقيم ويعدى الى اهدنا إلى كذا طيب والهدى على التحقيق كما ذكرناها حد فاكر الهدى اللي هو ايه في قولنا هدينا هو الدلاله على الطريق المواصل الى المقصود هنا يذكرها بقى الشيخ بايه بلفظ ثاني قريب عشان الناس ايه شوية شويه يقول الهدى يعني الدلاله التي من شأنها الايصال الى البغية وهي هي يعني الدلاله يعني الدلالة المواصلة للمقصود ما يقول وهذا هو الظاهر في معناه ماشي كده طيب معناه مرادف للدلالة يعني الهدى هو الدلالة قالوا لا الأصل عدم الترادف في اللغة العربية لو جاء الترادف خلاص ماشي عارفين الترادف يعني كلمتين ثلاثة أربعة زي بعض مختلفين في الليه في اللفظ نا متفقين في المعنى الواحد يعني تقول له هالوم تعال أقبل كلها بمعنى واحد نما مختلفات اللفظ ده الترادف يعني فقول له هو الهدى والدلاله معنى واحد دلة وهدى معنى واحد قال له لا الأصل عدم الترادف ليه طيب قال له لأن المفهوم من الهدى غير المفهوم من الدلال الدلاله بيدل وخلصنا خلاص له فين الطريق يقول لك اللي هناك ده اين الطريق يقول لك اسلك هذا الطريق يوصلك اما الهدى يقول الدلالة الكاملة في اللغة هنا وهذا المعنى موافق للمعنى المنقول اليه الهدى في العف الشرع يبقى الدلاله الكامله في اللغة موافق للإيه؟ الدلالة للهدى في المعنى الشرع الشيخ باغ يقول ايه وهو اسعد بقواعد الاشعاري ان التوفيق عند ماذا بالاشعارة نقول برضك الكلام عشان الناس تعلم لما تقرا التوفيق خلق قدرة الطاعه لا اسمع اي كلام الاشعارة حتى الامام النووي يقول لك التوفيق خلق قدرة الايه الطاعة يعني ربنا بيخلق قدرة الطاعه في القلب يبقى وفأه بالعباد له طب قبل التوفيق له لا الدلالة بس لو حد فاكر لما شرحناه احنا عندنا ايه؟ الدلالة يعرفك لها البيان انما انه يحط بقى الهدى ان يضع الهدى في قلب المرء يبدل ايه؟ هم؟ توفيق ادلك وتركك يبدل الهدى اللي هو بمعنى الدلالة فقط دلك عليه وَهَدَيْنَاهُ النجدين يعني بينا له طريقين اللي عايز يروح يروح يروح يروح مش كده ما عندناش حاجه اسمها اللي عايز يروح يروح هي اسمها يروح بس في طريق الصالح في طريق الله تعالى يعني ربنا ما عندوش اختيار يقول لك لو عايز تكفر روح اكفر ما عندوش كده عشان الناس بتفهمها غلط شرحناها في سورة المزمل امم يعني معناها ايه اللي احنا بنقوله ده فمن شاء اتخذ الى ربيه سبيلة تذكرون حد فاجر صورة مزملة ما كنا نشرحها يعني ليس هناك فمن شاء اتخذ الى ربيه سبيلة يقوله يعني لازم تتخذ سبيل واحد هو سبيل ايمان مش ربنا بيقولك ايه لو عايز تروح سبيل الكفر تفضل ربنا بيقولش كده لا يرضى عبادية الكفر يقول لك هذا طريقه اللي روح يروح يروح ولله لا حبيبي اللي روح يروح في الإمام بس ما مايروحش ربنا ما قالوش روح الكفر مخيروش أن يروح الإمام الكفر وإنما هو حمل على السير في طريق الإمام ماشي طب إيه بقى الهدى الشارع سيبنا بقى من الكلام أنا كنت عاوز أكمل كلمتين الأشعار دول بس هون إيه اللي هدى الشرعي بقى اللي احنا ذكرناه من قبل شو نعايزين نقول شو كلام كويسين في موضوع هو الإرشاد الدلالة يعني إلى ما فيه صلاح العاجل الذي لا ينقض صلاح الآجل يبقى الإرشاد إلى إيه إلى صلاح إيه صلاح العاجل الذي لا ينقض صلاح الآجل طيب يقول اثر هذا الهدى هو الاهتداء مش كده لما يقوله إيه إرشاد وكذا يبقى أثره إيه إن الناس تهتدي إلى ذلك ولما يقولك إيه الهدى هو الإرشاد إلى كذا وكذا صلاح العاجل والآجل مش كده للهدى يقوله نعم يقوله طيب إيه أثر الهدى أثره إن الناس يظهر عليها يعني الهدى الناس يظهر عليهم الهدى يعني ايه يعني يظهر عليهم الاهتداء من الذي يظهر عليهم المتقون المتقون يهتدون بهذه والمهاندون لا يهتدون لماذا؟ لأنهم لا يتدبرون حتى يكون سبباً لاهتدائهم وهذا معنى لا يختلف عليه أحد وتفصيل أنواع الهداية ذكرناها في أنواع الهدايا في قوله دين الصلاة المستقيم حد فكر حرام عليه كل ما ذكرش عزيزنا عين عشان يعرف تدبر وهو بيقرا آيات الله تعالى المهم نستكمل واللي أرى أرى واللي عارف ربنا عارفه نعم انت عرفت المعاني الجميله هو بنحول لك المعنى دلوقتي أقول لك معنا بقى ستعرف منه شيء جديد سأقول لك حال إن شاء الله يقول إيه بعد عرفنا أنواع الهداية لما قلنا هدنا الصراط المستقيم الهداية لكل إيه إيه تفصيل الهداية والهداية اللي ما عرفهش المال هو على الهداية إلى آخر هذه المعاني فاكدنا نقول بقى الشيخة وتفصيل أنواع الهداية قد تقدم في قوله تعالى هدنا الصراط المستقيم ومحل هدى محله من الاعراب يعني ان كان هو صدر جملة أن يكون خبرا لمبتدا هو وضمير الكتاب فيكون في المعنى الاخبار بأن الكتاب هو الهدى وده معنى جميل سنذكره ان شاء الله اذا كان في وقت معنى جميل ان يعبر عن الايه عن الكتاب بالمصدر ما يقولش هادي هذا الكتاب هادي لا هتعرف بقى هدى قيمتها ايه في هذا المعنى وهو المصدر ولا يهدي على اساس انه فعل عشان تعرف الفعل مرتبط بالزمان هدى بقى دي هتلاقيها مش مرتبطه بالزمان لا بالماضي ولا بالحاضر ولا قصدي مش مرتبطه بالزمان الماضي الحاضر والمستقبل فهتعرف كيف يتعلق الهدى بهذه المعاني وهدى يعني نفسه هو هدى مش بيهدي لا ده هو الهدى نفسه كما قال تعالى مثلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا مش تحسنوا الى الوالدين وقولوا للناس حسنا يعني الكلام بتاعك هو الحسن مش قولوا للناس يعني احسنوا اليهم وقولوا لهم قولا حسنا لا قولوا للناس الحسن نفسه وغصينا الانسان بوالديه حسنا مش يحسن اليهم لا كل عمل يبقى هو الحسن معه اسمع الكلمة يبقى قلنا بقى هدى صدر الكلام يكون خبرا لمبتدئ محزوف متعلق بالكتاب يعني هو هدى للمتقين فيكون المعنى بأن هذا الكتاب هو الهدى وفيه من المبالغة لما أقول هو الهدى يعني مبالغة لوجود الهداية به ما يدل على وصول الهدى به إلى الغاية في إرشاد الناس حتى كان هو عين الهدى ها ماشي كده تنبيها كذلك في نفس الوقت على رجحان هداه على هدى غير يبقى هو الهدى ده يعني ما فيش هدى تاني وهو الهدى يعني هو ده النور هو الهداية نفسها مش هو اللي بيهديك لا ده هو الهداية يعني تقول بقى هذا الشخص جميل تقول هو الجمال امم ونفس الايه كل الألفاظ لما تيجي تقول بس هذا الشخص عالم تقول لا ده هو العلم نفسه لو هو كريم تقول له لا ده هو الكرم انتوا كرموا وأهل الكرم دهنا عرفنا بقى المعنى الاولاني في الوده اصبر على عرفنا المعنى الاولاني يبقى ايه هو الهدى السؤال بقى اللي بيسأل عليه الدكتور بيقول بقى ايه طب وان كان الوقف على الرهيبه فيه وابتدئنا بقولنا فيه هدى للمتقين حد فكر معايا كلمه ظرف ها قلناها ظرف لا والظرف ظرف الناس بتقول العربية طيب فيه هدى للمتقين يعني بقى هذا مش, كدا؟ مش كدا؟ يعني إيه؟ يعني, إيه؟ يعني الوعاء الوعية. اللي انت بتحط فيه حاجه ده معنى الظرف مش كدا؟ مش كدا؟ الظرف يعني بتحط فيه مزروف من جوه مزبوط؟ يبقى في بدل المتقين يعني إيه؟ قالوا يعني القرآن ده الظرف محطوط فيه الـ الـ الهدى يعني الظرف اللي فيه الهدى مليان هدى من كل جوانب الظرف ولا فيه فاضي شوية؟ يبقى الظرف ده إيه مليان هدى بقى دكتور مفعم بالهدى من أول إلى آخر فصار هدى المتقين وفيه هدى متعادلتين, متعادلتين يبقى ما نقول فيه هدى يعني مليان هدى يعني كله من أول الأخره إيه هدى مش ده الظرف اللي فيه الهدى يعني مليان بالهدى من كل جوانبه قال نعم فعندما نقول هدى للمتقين ونقول فيه هدى يبا فيه هدى توازي هدى للمتقين نذكر هذا باللغة الفصحى يقول وإن كان الظرف وهو فيه يعني فيه دي اسمها الظرف كما سمعنا هو صدر الجملة يبا هو اللي صدر الجمله المواليه وكان قوله هدى مبتدا خبره ظرف يبقى فيه هدى للمتقين يبقى فيه هدى يسموها ايه قالوا ما يقولون ظرف متعلق بالخبر يعني فيه هدى مستقر يبقى فيه مستقر يبقى خبر مقدم فيه هديه تبقى خبر مقدم متعلق بالخبر نفسه احنا نقول عليه متعلق بالخبر فيه هدى يبقى فيه هدى مستقر موجود مليان بالهدى يعني ويبقى فيه ده الخبر المقدم وهدى مبتدا مؤخر فيكون معنى الكلام ده اخبارا بان فيه هذه فيه هدى ظرفيه تدل على تمكن الهدى منه على امتلاءه بالهدى وتمكن الهدى منه فيساوي ذلك في الدلالة التمكن في قوله المتقدم هدى للمتقين عرفت كلام القرآني طب إذا التقوى بأوس والمتقي. مش المتقين مفردها متقي. مفرد المتقين متقي. والمتقي من اتصف بالاتقاء بالتقوى يعني والتقوى هي طلب الوقاية لا معناه وقاه من شيء يعني منعه منه أو حفظه منه أو حال بينه وبينه يبقى منقول اتق الله يعني اجعل بينك وبين الله وقايا تقيك عزب الله اتق يوما ترجعون فيه إلى الله يعني اجعل بينك وبين هذا اليوم وقايا تقيك مما يحدث في هذا اليوم من العذاب أنا أشرح التقوى والوحدة إن شاء الله درس القادم أو عندما ننتهي من هاتين الكلمتين من كلام الشيخ في التقوى ماشي يقول بقى والتقوى هي الوقايه والوقايه يعني الصيانه والحفظ من المكروه تقوى يوما ترجعون يعني من المكروه ضعوا بينكم وبين المكروه في هذا اليوم الذي تكرهونه وقاية تقيكم عذابه وشره وهكذا كل كلمه تقوى فالمتقي هو الحذر الذي يطلب النجاة من شيء مكروه مضر والمراد هنا المتقين لله تعالى أي الذين هم خائفون غضبه سبحانه وتعالى واستعدوا لطلب مرضاته واستجابه طلبه فإذا قرئ عليهم القرآن استمعوا له وتدبروا ما يدعو إليه فاهتدوا يبدو معناه المتقي هنا يعني الحذر اللي بيطلب النجاة من شيء يكرهه فإذا كانوا هم المتقين لله لانهم دمى مقصود الآية فمعناه هم الخائفون من غضبه الذين وضعوا بينهم وبين غضبه وقايه فاستعدوا حينئذ لطلب مرضاته واستجابوا لطلبه فإذا قرع عليهم القرآن حينئذ استمعوا له وتدبروه حتى يهتدوا إليه ماشي كده ماشي دي إن شاء الله نحن وضحها شوية إن شاء الله لما نتكلم في التقوى التقوى الشضعية في الدرجة الأولى التي سنذكر تفاصيلها شاء هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي هذه التقوى الشضعية وعدم الاسترسال على الصغائر ظاهرا وباطنا يبقى الأوامر والنواهي ظاهرا وباطنا وعدم الاسترسال في الصغائر أي اتقاء يعني أن يتقي المر ما جعل الله اقتحامه موجبا لغضبه يبقى أنت بتتقي إلى ربنا أمل اقتحامه موجبا لغضب يعني في حاجات موجبة لغضب الله تعالى ما تقتحمها تدخل في غضبه التقوى اللي هي بقى أن تتقي اقتحامك هذا الأمور التي تغضب الله ها؟ مش كده؟ إذا واحد ياقتحم ما يغضب ربنا يقول التقوى قال يعني تمنعه من اقتحام ما يغضب الله سبحانه وتعالى أنا عمل فصل أنا أحب بشكل باللغة الدارجة دي فعزر قال للغة الفصحى مرة أخرى والناس تركز معه والمراد من الهدى ومن المتقين في الآية معناهما اللغوي فالمراد أن القرآن من شأنه الايصال إلى المطالب الخيرية إلى الخير كله ومطالبه وأن المستعدين للوصول به إليها هم المتقون يعني المستعدون للوصول إلى المطالب الخيرية بالقرآن هم المتقم الذين إيبأ المتقم قال الذين تجردوا عن المكابرة إلى أوامر الله ونزهوا أنفسهم عن تقليد المضلين وخشوا العاقبة لله تعالى وصانوا أنفسهم من خطر غضب الله تعالى هذا هو الظاهر ماشي والمراد بالمتقين المؤمنون حينئذ الذين آمنوا بالله ورسوله وتلقوا القرآن بقوة وعزم على العمل به كما ستكشف الآيات أوصافهم الآياتية في قوله أمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخره ما دول بقى المتقين اللي صفاتهم هتيجي جمعان سوف تأتي بعد ذلك عندنا كلمتين بقى كويسين يسمعهم في هدى والمتقي وفي بيان كون القرآن هدى وفي كيفية صفة المتقي صفة المتقي معاني ثلاث عندنا ثلاث معاني بقى اسمعين معاني الأول أن القرآن هدى في زمن الحال لان الوصف بالمصدر عوض عن الوصف باسم الفاعل يبقى الهدى عوض عن الوصف بهادي اسم الفاعل هادي ايش كده يبقى لما نقول هدى يبقى ايه معناه اننا نعبر عن القران نستعيض بهدى عن هادي قال له هدى من هذه بكثير أول كما سنسمع اسمع الله وزمن الحال هو الأصل في اسم الفاعل والمراد هنا حال النطق ماشي يعني أنت بتقول هادي يعني هادي دلوقتي بتقول ده ماشي يبقى دلوقتي اسم الفعل بيدل على الحال حال وقوعه قارئ ما يبقى بيقرأ وهكذا طيب ده معناه ايه قال معناه الاول أن, ان المتقين هم المتقون في الحال ايضا ماشي لان اسم وهو اسم الفعل حقيقه في الحال كما قلنا اي ان جميع من نزه نفسه وأعدها لقبول الكمال يهديه هذا الكتاب أو يزيده هدى كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إبا لما عبر بهدى في الحال إبا له معنهه وفي الماضي له معنى وفي المستقبل له معنى وكلمة هدى لما عبر عنها بالمصدر خرجت عن الفعل يعني خرجت عن أن يكون فعلا ماضيا أو مستقبلا أو حاضرا فبقى تعبر عن الهدى نفسه هو فدل ذلك على أنها تشمل كل هذه الأزمنة فلو قلنا هدى في الحال يبقى هم مهتدون كما يقول في الحال لأن اسم الحال حقيقة فيه ويكون المراد كما يقول جميع من نزه نفسه يعني كان في حاله الذي هو عليه الآن نزه نفسه عن كل سمات غير المتقين وإن كان تقيا في الحال فمعنى أن يكون الكتاب هدى له أن يزيده هدى وأن يأتيه تقواه طبو في الماضي بقى. الثاني أنه هدى في الماضي وكل ده بسبب التعبير بكلمة هدى فقط أنه هدى في الماضي أي حصل به هدى بما نزل من الكتاب ليس كذلك بل نزل من كتاب لغاية سوره البقرة كان كله إيه؟ هدى بمعنى معنى ذلك أن الكتاب كذلك كان هدى في الماضي يعني معنى إيه قال معناها أي حصل به هدى فيكون المراد هنا من المتقين من كانت التقوى ساعة نزول هذه الآية من كانت التقوى شعارهم لأنهم مهتدوا بهداية القرآن حتى نزلت هذه الآية فكان واضحا عليهم علامات التقوى التي اتقوا بها ربهم بما نزل من القرآن إلى حالهم ذلك فيكون الهدى قد ظهر أثره فيهم فاتقوا وعليه يكون المعنى بالماضي مدحا للكتاب بل لما يقول هدى ويذكر الماضي مدحا للكتاب ليه قال لمشاهدة هداه وتقواه على هؤلاء الذين ظهرت عليهم الهداية يبقى هو يقول لك هدى أيه يقول له طبعا هدى ليه يقول له شوف الناس لما هؤلاء الذين سمعوا هذا القرآن من قبل الهدي الآية ظهر عليهم الهدى وظهر عليهم التقوى وظهرت عليهم هذه الآثار التي تدل على هذا يعني على متح هذا الكتاب فعلا بأنه هدى يقوله وإطلاق المتقين على المتصفين بالتقوى فيما مضى إطلاق يدل عليه قرينة سناء على هذا الكتاب كما قال. الثالث أنه هدى في المستقبل للذين سيتقون في المستقبل سيكون لهم هدى لي لأن المصدر لا يدل على زمن معين اسم بقية الكلام حصل من ذلك حصل من وصف الكتاب بالمصدر بكون هدى لم نقل هاد ولا يهدي ولا غيره من وفرة المعاني التي سمعت ما لا يحصل لو قلنا هادل للمتقين لو قلنا هادل للمتقين بهادل المتقين في الحال وخلاص واضح نتذقنا في أول الثلاث معاني ماشي كده فهذا الكلام السابق كله سنة علمين هذا القرآن ليس كذلك ثناء على القرآن وتنويهم به وفي نفس الوقت بنخلص منه كما يقول الشيخ وتخلص للثناء على المؤمنين الذين انتفعوا بهديه بل يقول هدى بنسنع القرآن والمتقين بنسنع ديهم لما نبقوا متقين بسبب هذه القرآن الكريم لذلك يقول وتخلص للثناء على المؤمنين الذين انتفعوا بهديه فالقرآن لم يزد ولن يزاك هدى للمتقين صحيح كل زمان ومكا فإن جميع أنواع جميع أنواع هدايته نفعت المتقين في سائر مراتب التقوى إن شاء الله سنذكرها وفي سائر أزمانه أي أزمان القرآن وفي سائر أزمانه كل على حسب حرصه ومبلغ علمه فمن منتفع بهديه في الدين ومن منتفع بهديه في السياسة وتدبير أمور الامه ومن منتفع بهديه في الأخلاق والفضائل، ومن منتفع بهديه في التشريع والتفقه وكل أولئك من المتقين وانتفاعهم به على حسب مبالغ تقواه كما ذكر الرب هدى للمتقين على تفاوتهم من أولهم إلى آخرهم وقد جعل ائمه الأصول اصول الفقه الاجتهاد في الفقه من التقوى فاستدلوا على وجوب الاجتهاد بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فإن قصر بأحد سعيه لو واحد بقى هو قصر به سعيه يقول له عن كمال الانتفاع بالقرآن إبه هو السبب مش القرآن والانتفاع به السبب إبه من قصر به سعيه عن الانتفاع بالقرآن فإنما ذلك لنقص فيه هو لا في القرآن ولا في هدايته ولا يزال أهل العلم والصلاح أتسابقون في التحصيل على أوفر ما يستطيعون من الاهتداء بالقرآن الكريم وكلام بقى بتاع الزمخشري وبتاع البلاغاء وكذا كلام جميل بيقول لك الآيات دي بقى ما حصلش زيها في الدنيا <تصفيق> كلمتين ميتين اللتي سمعنا يقول تلتائم الجمل هذه الأربعة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين تلتائم هذه الجمل الأربعة كمال الالتئام فإن ألف لام تسجيل لإعجاز القرآن وإنحاء على عمات المشركين عجزهم عن معارضته وهو مؤلف من حروف كلامهم وكفى بذلك دليلا على تعنتهم وجمل ذلك الكتاب تنويه بشأنه وأنه بالغ حد الكمال في أحوال الكتب فذلك موجه إلى الخاصة من العقلاء أن يقول لهم هذا كتاب مؤلف من حروف كلامكم وهو بالغ حد الكمال بين الكتب فكان ذلك مما يوفر دواعيكم على اتباعه والافتخار بأنكم منحتموه من الله تعالى ان الله منحكم اياه فإنكم تعدون أو تعدون أنفسكم أفضل الأمم فكيف لا تسدعون إلى متابعة كتاب نزل فيكم هو أفضل الكتب وزان هذا وزان قوله تعالى ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين هم بيقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم جاءكم كتاب هو افضل الكتب وجمله لا ريب إن كان الوقف على لا ريب تعريض بكل المرتابين كما ذكرنا فيه من المشركين وأهل الكتاب الذين أذروهم ودليل على ان الاتياب إنما نشأ عن المكابلة وأن الكتاب لا ريب فيه فهو الكتاب الكامل وإن كان الوقف على قوله فيه لا ريب فيه كان تعريضا بأهل الكتاب في تعلقهم بكتابهم المحرف. ليكون مسارا للريب والشك والاضطراب ليفكروا فيه على أنه من صنع الناس قال تعالى افلا تدبرون القران ولو كان من عند غير الله لويدوا فيه اختلافا كثيرا جمع هذه المعاني الكشاف زمخشري ولا حول القوت الا بالله في قوله لم تخل كل واحدة من هذه الاربع بعد أن نظمت هذا التنظيم السري، عرفش سر, سر،, سر. السري يعني إيه؟ يعني على زوجة تنظيم البديع يعني من نكتة ذات جزالة، نكتة ذات جزالة. الأولى إيه؟ قال ففي الأولى، اللي هعرفه ميم إن نكتة الجزل اللي فيها الجزالة الجملة، ففي الأولى الحذف والرمز إلى الغرض بألطف وجه. عرفه ميم محذوف إيه هو هي عرفه ميم. وفي نفس الوقت رمس ليس كلاما ويقول تؤدي المعنى بالطف واتش وهو معنى الإعجاز وفي الثانية ذلك الكتاب ما فيه من التعريف لمعرف يبسمنا كما ذكرنا تعريف الجزئين لو حذفك وما في التعريف من الفخامة وفي الثالثة لا ريب فيه ما في تقديم الريب على الظرف وفي الرابع الحذف ووضع المصدر وهو الهدى موضع الوصف موضع الوصف وإراده منكرا والايجاز في ذكر المتقين كل كلام ذا كلام جامد يعني ذلك هو يقول فأصابت هذه الآيات بهذا المعنى المحز يعني أصابت كبد الحقيقة زي ما بيقولوا أو كبد البلاغ بالزير من حد الشعر في ثلاثة كلمات يقول بيوم هذه المعاني التي ذكرناها. فالتقوى إذا بهذا المعنى هي أساس الخير وهي بالمعنى الشرعي الذي هو غاية المعنى اللغوي جماع الخيرات قال ابن العربي لم يتكرر لفظ في القرآن مثلما تكرر لفظ التقوى اهتماما بشأنها نسالة التقوى بتاعة العبد المسكين حصرت 240 موضعا لكلمة التقوى في القرآن الكريم وقفنا على قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ووقفنا على معنى الان الآن على مطلبين الأول تعريف التقوى وما أتعلق بها والمتقين وصفاتهم ثم التدبر في هذه الآيات السابقة أشكركم وحبيكم الناس ذكر المعاني السابقة عشان لما نيجي نتكلم على التقوى وصفات المتقين ومعاني التقوى ونتكلم على التدبر في هذه الآيات، هذه الكلمات التي ذكرنا، يكون المعاني تكون المعاني حاضرة لتساعد على وصول معاني التدبر كما بين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه ومهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته، كمن صليت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك أهمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب الله يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا اللهم علمنا ما أنفعنا أنفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهم إنا نسألك لسان ذاكرة وقلبا خاشعة ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفه عين ولا إلى أحد من خلقك يا ارحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذب تعذبنا فأنت علينا قادر اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطوعين لك مخبتين أواهين لك منيبين اللهم نقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وأعيننا ولا توعين علينا وامكر لنا ولا تنكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هدى مهتدين اللهم إنا نسألك الانس بك والشوق إليك يا أكرم الأكرمين ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين أدخلنا في خصاتك وأهلك رب العالمين اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام واكلنا بعينك التي لا تنام ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين لا نهلك وأنت رجاؤنا رب العالمين يا غياس المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم اغثنا اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وازم اعداءك اعداء الدين اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين اللهم اجعل بلادنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع باسك عن المسلمين وانزل باسك بالكافرين اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين ومرض الممروضين اللهم ارفعنا عبادك وبلادك رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك إله رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واهدنا سبل السلام ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قوه اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك الحمدك ان لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته الله على آل إبراهيم إنك حميد مجيد